سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرُطُومِ إِنَّ بَلَوْنَا كَمَا بَلَوْنَا الصَّحَابَةِ الْجَنَّةَ إِذْ أَقُسَمُوا إِذْ أَقُسَمُوا لَا يَصْرِمُنَّ هَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَسْنُونَ فَأَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرصكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وَقَدَاوَ عَلَى حَرْضٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّون بل نَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلا تَسْبَحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ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 العذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات نعيم أفنى تعالى المسلمين كال مجرمين المسلمين كال ما لكم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 إن لكم لما تحكمون سَلْهُمْ أيهم بِذَلِكَ زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساقه يوم يكشف عن ساقوهم ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذل وقد كانوا يدعون إلى السجود وَهُمْ سالمون وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم, سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأمني لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عيدهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذنادا إذنادا وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء لنُبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فَجَعَلَهُ مِنَ من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا, لما سمعوا الزكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين